يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ربسم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ان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 اِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ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 الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء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 Allahu aziz tikol.